فضل الاسماع بين الناس والعدل بينهم واعانتهم كل سلاما من الناس عليه صدقه كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقه وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها